الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه يقدم المادة, المادة. لعلنا من خير أمة الأخرية الأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام والصلاة والسلام على القدوة والإمام على بدر الثمان ومسك الختام خير من صلى وذكر وصام وقام وعلى آله وأصحابه البرة الكرام أحبتي الكرام في هذه الحلقة سنقف مع جانب من أعظم جوانب السيره النبوية العظيمة سنقف مع عدله صلى الله عليه وسلم العدل قيمة تتوق لها النفوس ويحبها كل إنسان أن تمارس معه حتى الظالم الذي يتعدى ويظلم الآخرين لا يحب أن يظلم أقام الله الحياة بل قوام الدين والدنيا بالعدل والسماء رفعها ووضع الميزان إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدله صلى الله عليه وسلم يشهد به البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق لأنه ظاهر للناس إن محمد النبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه ومهما يكن هناك من أمر فإن محمد أسمى من ان ينتهي إليه الواصف ولا يعرفه من جهله وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد ذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكر العالم السير موير الانكليزي في كتابه تاريخ محمد تقول وهذا من صور عدله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بين نسائه في القسم في المبيت وكان ربما يطوف على نسائه جميعا في اليوم ويدنو منهن من غير مسيس حتى يأتي التي هي ليلتها يعني حتي حريص حتى مع نسائه ربما من الصباح يحوم على النساء يسلم على ديو يسلم على ديو يجني معه دشوية ويتونس معه شويه لكن ما كان يقرب إلا التي الليلة ليلتها يعني عدل وهذا يسمى عدل في أدق التفاصيل كان صلى الله عليه وسلم يعدل في كل شيء ويقول بين نسائه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك في مجله الذي لا يستطيع أن يحبسه بطبيعته البشرية وجبلته الفطرية الإنسانية عدله صلى الله عليه وسلم عظيم وقمة العدل أن تقضي بين الناس بغير محابات ولا مجاملة يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي وربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بغير حق فإنما هي قطعة من نار فإن شاء اخذها وإن شاء تركها أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصواب قمة العدل أن لا يفرق بين الناس وهذا هو العدل لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها بالله في عدل أكثر من كده أحب الناس إليه لو أنها لما جاءوا في المخزومية الشريفة التي سرقت فوسطوا أسامة بن زيد من أجل أن يخفف عنها العقوبة ولكن ما عرفوا أن هذا قمة من قمم العدل وأن هذا صرح من صروح القيم من الذي علم الناس العدل غير نبينا صلى الله عليه وسلم لو نظرتم إلى أحاديثه وأقواله وسنته القولية التي تملأ الدنيا يتحدث عن الإمام العادل الذي يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يتحدث عن, عن المقصطين أنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا لو سمعته يتكلم عن الحكام الظلمة وائمه الجور من ولاه الله على أمر أمة شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه لو رأيته كيف أنه يقيم العدل لعجبته عدل عجيب فلما وسطوا اسامه قال لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يدها يا سلام والله لكن عدل حتى عجيب ما في ناسنا وبتي ومكانتا ومكانتنا واسرتنا ما في كلام زي ده اعظم عدله العدل لا يكون عدلا إلا إذا كان مع الخصوم والأعداء تقول لي كيف؟ شوف القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يا السلام عدل حتى مع الكفار إذا قالوا يقول صدقوا إبليس قال لابي هريرة آية الكرسي تقيك الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم منصفا صادقك وهو كذوب عد حتى مع خصومه عد حتى مع أعدائه كان يعدل كان ينهى عن المثلة وكان ينهى عن عن قتل من لا يستحق القتل وإليكم قصة في عدله عظيمة في السيرة خالد بن رضي الله عنه بعد فتح مكة ذهب إلى بني جذيمة وكانوا قد أسلموا ولكنهم ما أحسنوا التعبير عن إسلامهم فبدل ما يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا هم يحملون سيوفهم فأوقع خالد رضي الله عنهم فيهم مقتلا لكن سبحان الله ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام اوداهم يعني رسل دياتهم خالد زوله لكن قال شوف العدل هذا كيف اللهم إني أبرع إليك مما صنع خالد أو مما فعل خالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول حاجة يتبر من الموضوع تماما ثانيا أو داهم حتى مليقة الكلب أو مليقة الكلب مليقة الكلب عبارة عن خشب بزق فوق الكلاب الموية وخذت له الأكل الخشب اللي اتكسر ده سبحانه الكلاب بتأكل فيها الدون حقها يا سلام يا أخي وأرسل عليا بالديات فلما زادت قسم الباقي عليهم. المطلوب منا احبتي الكرام ان نقيم ديننا ودنيانا على العدل ان الله ينصر الدوله الكافره اذا كانت عادله ولا ينصر الدوله المسلمه اذا كانت ظالمه علينا ان نقيم العدل بيننا بين ابنائنا مع زوجاتنا مع اهلينا مع اقربائنا مع ارحامنا مع جيراننا مع خصومنا في سائر مناحي حياتنا إذا اقمنا العدل ونستطيع بذلك أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم بالله هل رأيتم هذه العظمة وهذا الجلال ولعلكم تستمتعون بذلك مثلي اسال الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وأنعم وبارك عليه